يقول ما الرد على من يجيز الصلاة في مسجد فيه قبر ويستدل على ذلك بقبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده الاستدلال إنما يكون بأحاديثه عليه الصلاة والسلام وبالمأثور عنه قولا وفعلا وتقريرا والله سبحانه وتعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته الصحيحة الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ومن يطالع السنة الصحيحة الثابتة عنه يجد فيها في هذا الباب أحاديث واضحة فيها الوعيد الشديد وفيها اللعن وفيها أن هذا من فعل شرارة الخلق أحاديث كثيرة جاءت في هذا الباب، وعدد منها سمع من النبي عليه الصلاة والسلام في اللحظات الأخيرة من حياته، في اللحظات الأخيرة من حياته، كقوله لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، ولما ذكر عليه الصلاة والسلام أن أهل الكتاب يا يضعون في الكنائس التصاوير ويايا أيضا يضعون فيها القبور قال أولئك شرار الخلق شرار الخلق فهذه الأعمال هي ليست من دين الله سبحانه وتعالى بل جاء الدين بالنهي عنها والتحذير منها فالاستدلال إنما يكون بأحاديثه للسدلال إنما يكون بأحاديثه عليه الصلاة والسلام والنبي صلى الله عليه وسلم لما مات لم يدفن في المسجد لم يدفن في المسجد وإنما دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها وارضاها وحجرة عائشة كانت خارج المسجد كانت تحيض فيها ويجامعها فيها ليست من المسجد حجرة خارج المسجد فوعليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد. حتى يستقيم لمستدل أن يستدل بذلك نعم. الله عليكم يقول توفيت والدتي ولم ترني منذ أكثر من سنتين بسبب طلب العلم لكنها كانت راضية عني غير أنها تمنت لو أني رجعت إليها ويقول واستسمحتها قبل موتها فسامحتني علما أني كنت سببا في حسن خاتمتها فهل علي من شيء في كوني لم أرجع إليها على كل حال عليك في ما هو آتم من وقتك وحياتك بالبر بر الوالدة وليس البر مقتصرا على وقت الحياة بل البر بالوالدة حياة وميتة وتذكر أنك يعني أحسنت إليها في وكان لك يعني تواصل معها مما له آثر في حسن الخاتمة بتوفيق من الله وهذه من ثمار العلم هذه من ثمار العلم وآثاره المباركة ومنافعه العظيمة وأعظم ما يقدمه الابن لوالديه إصلاح حالهما مع الله سبحانه وتعالى وهذا من أعظم البر ولا يكون هذا إلا بالتعلم والتفقه في دين الله فإذا تذكر أن كانت عنك راضية في غربتك في طلب العلم وأنت متواصل معها واستسمحت هذه كلها معاني طيبة وعليك أن تحرص على مزيد البر بها والإحسان إليها بكل ما تستطيعه وأعظم ذلك الدعاء والاستغفار نعم أحسن الله ليكم يقول طلبت من والدي أن يأذن لي بالرحلة في طلب العلم فأذن على مضض وإرضاء لي فقط فهل يعد هذا من العقوق إذا كان على مضض فهذا ليس فيه دلالة على رضاهما عنك بهذا السغر لكن ربما الححت عليهما الحاحا شديدا وأصررت وتعب من هذا الإصرار والإلحه وافقا وهما كارهين لذلك والنبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الشاب اذهب فأضحكهما كما أبكيتهما فهذا الذي تنصح به إذا كان فعلا تعلم أنهما على مضض والجأتهما إلى الموافقة بالحاحك وإصرارك فالذي ينبغي عليك أن تذهب إليهما وتكسب رضاهما وإن أذن لك بطيب نفس وسماحة قلب فتجدد السفر مرة ثانية وإلا فحقهما الزم نعم أحسن الله عليكم ويقول آخر أنا طالب علم أدرس في المدينة لكن والدي يعارضان ويقولان أنهما يفتقدان مع العلم اني محتاج لتحصيل العلم هنا في هذا البلد لصعوبة التحصيل في بلدي كما الحكم تحرص على رضا الوالدين تحرص على رضا الوالدين وإذا كانت منع والديك لك ليس عائدا إلى معاني تتعلق بهما من حاجة أو مصالح لهما أو حقوق لهما أحيانا تكون معارضة الوالدين بسبب أهواء مثلا أو بدع نشأ عليها فسفرك في هذا الحال فيه خير لك ولوالديك لأنك إذا صلحت بالعلم وتسلحت به وتزودت منه وتقويت فيه كان هذا فيه النفع العظيم لك ولوالدك خاصة إذا كرمك الله بالرفق والمعاملة الحسنة وكم من طلاب العلم ومنهم سائل أشار قبل قليل إلى شيء من هذا من تغير أهله ووالديه وعدد من قرابته بفضل الله سبحانه وتعالى بما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من تحصيل للعلم فإذا كان المنع راجع لبدع ولأهواء تستمر مع الاسترضاء أما إذا كان لهم حاجة بك وكبار ويحتاجون إلى عنايتك وخدمتك فهذا حقهما ألزم وأوجب نعم أحسن الله ليكم يسأل عن التسمي باسم رزقي هل هو صحيح؟ ما don't يعني عن التسمي بهذا it يعني كيف يعني وجهها ليس عندي فيه شيء they can ask him by default what's wrong? There is not onward you to do this, in my religion, please come back أحصل الله ليكم يقول هل من السنة صلاة ركعتين في المسجد النبوي بنية المغادرة لا ليس لهذا العمل أصل ليس لهذا العمل أصل لكن من أكرمه الله عز وجل بالمجيء لهذا المسجد يحرص على الصلوات المفروضة فيه وانتظار الصلاة الى الصلوات ويكثر من ذكر الله وتلاوه القرآن والاستفادة من مجالس العلم وحلقة الذكر يحرص على ذلك إلى آخر لحظة تكون له في هذا المسجد أما صلاة ركعتين للمغادرة هذا عمل لا أصل له نعم أحصل الله ليكم يقول والدتي تحتاج من يعينها في البلد ولكنها تريد من ولكنها لا تريد من الرجوع إليها لأبقى في المدينة لتحصيل العلم فهل أرجع لأعينها أم أبقى هنا تلبية لرغبتها هذه الوالدة حكيمة وتدرك مكانة العلم وعظم نفعه ولعلها قام في قلبها رغبه أن يكون ابنها من العلماء والدعاة ومن يخدمون دين الله وتدرك النفع العظيم المترتب على ذلك فإذا كانت الوالدة راضية وقائمة بمصالحها أو عندها من يكفيها حاجاتها ففي بقائك مصلحة لك ولها وتحقيق ايضا لرغبتها وعليك أن, تكو أن تضاعف الجهد في التحصيل والطلب لما أكرمك الله سبحانه وتعالى به من أم بهذا المستوى من الفهم والوعي والإدراك لمكانه العلم وما كل أم تدرك ذلك وتعيه نعم أحسن الله ليكم يقول ما توجيهكم لمن يريد أن يشرح هذا الكتاب العقيدة الوسطية على العوام هذا الكتاب كتاب عظيم جدا وجامع ويحتاجه عموم الناس طلبة العلم وغير طلاب العلم يحتاجون إلى هذا الكتاب لما فيه مضامين عظيمة وأسس متينة وإذا كان شرح الكتاب للعوام إذا كان شرح الكتاب للعوام يقتصر على توضيح المعاني توضيح المعاني وذكر الآثار والثمار والحرص على تقوية الاعتقاد والتمكين له وبيان كيف كل عقيدة من العقائد التي ذكرت في الكتاب كيف أنها تثمر في العبد صلاحا عظيما والمعاني التي في الكتاب يحتاجها كل مسلم نعم أحسن الله ليكم يقول إذا أمرني والدي بشيء وأمي بشيء يخالف ذلك فأيهما أطيع أطيع والديك حاول أن تكون برا بالجميع حريصا على تقريب وجهات النظر ولا أن توجد انشقاقا في البيت وأنا مع الوالد أهل مع الوالد لا تكون حكيما حتى لو كانت وجهات النظر ليست واحدة حكمة الابن ورفقه وحسن تعامله مع والديه يستطيع في مثل هذه المواقف بالأدب العالي والخلق الرفيع أن يقارب بين وجهة النظر بما يكون به مطيعا للجميع. نعم. أحسن الله عليكم يقول هل الفرح بالمصيبة هو أعلى من من درجة الرضا؟ الذي ذكرها العلماء في هذا الباب ثلاث درجات وهي الصبر وعلى منه الرضا وعلى منه الشكر. نعم. يقول ما الضابط في صلة الرحم وما هو القدر الواجب الذي إذا فعلته كنت واصلا لرحمي ومن هم الواجب صلتهم الرحم الإنسان من تربطهم به قرابه من جهة أبيه أو من جهة أمه الأخوال والخالات والأعمام والعمات والأجداد والجدات وما تفرع عنهم فيصل رحمه الاقرب فالاقرب يصل رحمه الاقرب فالاقرب ويجتهد بما تيسر له من ذلك والصله تكون بالسلام وتكون بالزياره وتكون بالهديه وتكون بالكلمه الطيبه وتكون بتفقد احواله تكون بمساعدته كل هذه من المعاني الداخلة في الصلة وأيضا تكون بعدم الإساءة لي لا بقول ولا فعل نعم أحسن الله عليكم يقول أنا شاب نبتليت منذ ست سنوات بمعصية وإني كلما وقعت فيها عزمت على عدم العودة ولكن سرعان ما أعود فأرجو من فضيلتكم والطلب الدعاء أن يرفع الله عني هذا الأمر أسأل الله عز وجل لأخينا هذا السائل أن يوفقه للتوبة النصوح وأن يعيده من شر نفسه وصيئات أعماله وأسأله تبارك وتعالى لنا جميعا التوفيق والسداد والعون على كل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وألا لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أعنا ولا تعن علينا واصرنا ولا تنصر علينا وامكرنا وامكر لنا ولا تمكر علينا واهدنا